وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسْتُ نَرْسَ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبْسٍ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا قَائِهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا كَأَنَّهَا جَانُ وَلَا مُدْبِرٌ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى لَا تَقْبِضْ إِنِّي لَا يَقْبِضُ لَدِي الْمُرْسَلُونَ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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبِيضَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَأَسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعْلُوا فَالْظُلْمَ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سنن فر صدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تول عنهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا, وجعلوا أَعِزَّةَ أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ قِنْطِرَ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِلَهْدَتِكُمْ تَفْرَحُونَ يُضِعَ إلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُنُودِ اللَّهِ بَلَلَهُ بِهَا فَلَنَأْتِيَنَّهُ بِجُنُودِ اللَّهِ بَلَلَهُ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةٌ وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 قيل لها دخل الصبح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صبح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثموداقاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة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 قالوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقولن ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لا صادقون ومكروا مكروا ومكنا مكروا وهم لا يشعون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 وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ رَبُّكَ أَمَّا يُشْرِكُونَ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 بلهم قوم يعدلون أما جعل الأرض طررا وجعل خلا لها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أئله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّ يَهْدِي فِي هُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ وَمَن يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أَإِلَهُم مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ وَمَّا يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ وَمَن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا جاءوا قال أكذبتوا بآيات ولم تحيقوا بها وَلَمْ ولم تحيقوا بها علماً أما ذاكم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون.